Vandaag de dag van vandaag بيانته على ق konkسر لك Kalauám هيها لا بعدوانا على قدرين عداء المسئول ابناءنا mm Maar is ben er niet van, want ik van, وجمع الشمس والقمر يقول العنسان يوم النايما لفظوكا إذا أردك يومئذ إذن المصدق يونس فلل الإنسان وعدان سي بصيرته ولو ألقى لا تحذيك في لسانك لتعجبك <تصفيق> إن علينا Hello. wo Cause <laughs> I'm panda pon sang يقول الإنس عن يد ركزدا ألا يكون طفل؟ كان على قتل فخلق فسولت فجعلا على ريسالك في <تصفيق> القضل من ما يروا ما يروا إِنَّا اللَّهَ عَمُوسَكِ إِنَّ مَا شَاءَ كَوْنُهُ We EN naar de toekomst van de you uh -huh. ويطاعمون الطعام mm -hmm.